لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجَهَّرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اذَرَأَ نَرًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نودي يا موسى إني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 وابم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا القبرى اذهب إلى فرعون إنه قضى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يَفقهُ قولي وَجْعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ أَنْتَ بِنَا بَصِيرٌ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 وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أذنكم على من يدخله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا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 لا ت ولم اصلباكم في جذع نخل ولتعلمن ما ايننا اشد عذابا وابقا قالوا لنؤثرك لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت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 زكا ولقد اوحينا الى موسى ان اسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشا فاتبعهم فرعون بجنوده فرشيهم من اليم بما رشيهم واضل فرعون قومه وما هدا 119. يا بني إسرائيل قد أنزيناكم مِنْ عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى 110. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطروا فيه فيحل عليكم غضبي 111. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُولَئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتَ إِلَيْكَ رَبِّي تَرْضَاهُ قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ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 تِ الْقَوْمِ فَقذَفْنَاهَا فَكَذَالِكَ الْقَصَامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ قُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُ قُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَظْغُدُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا تُنذِرُونَ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحْمَانٌ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا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 قال بصرت بما لم يبصوا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساس وإن لك موعدا لن تخلفه 114. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا 115. لنحرق النو ثم لننسف النو في اليم نسفا 116. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من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 يَوْمَ إِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا إلا إِلَّا هَمْسًا يَوْمَ إِذِ الْآتِيَةُ شَفَاعَتُهَا إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا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 إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة القلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يغسفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعض قل لبعض عدو 124. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل وَلَا يشقى 125. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى 126. قال رب لم حشرتني أعمى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 114. ومن القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان نزاما وأجل سما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وَمَن آَنَا إِلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَا فَنَهَارِ عَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى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 قبله لقالوا لقد قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزا قل كل, كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهدا